Bismillahirrahmanirrahim Ya Sien Walqur'an الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا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 وكل شيء نحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذا رسلنا 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 7-8 بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن نَّتمُوا إِلَّا تَكذِّبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لمرسلون. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ beriman! قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ dengan berita تَنْتَهُوا baik. Tetapi kamu عَذَابٌ dapat قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر Wala الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 وَمَا mereka مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ yang إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ mereka أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا menginginkan kebenaran, Kata yang kafir untuk yang beriman, kita makan malam jika Allah menginginkan, kita makan malam jika kita tidak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 وامتاز اليوم ايها المجرمون الا معهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدَ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Al Yaman ahktim على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ يَدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ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 انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون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 شيئا إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون